بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه وصلنا الى عنوان جديد وهو التنفيذ من الكلام على الخلاء اثناء قضاء الحاجه هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم الانسان لان الموقف لا يحتمل ذلك كما جاء في الحديث عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناج اثنان على غائطهما ينظو كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله ينقط على ذلك. يعني أثناء الآن بسير أنتشل من خلال الدوات مياه العام، فاثنين عم بيوضو حارش ترى عم بيحكي معه اشتغلت وشجبت يا أخي ما هو مكان كلامه؟ هذا مكان يجب الإنسان أن يعرف نفسه في أي مكان يقف فانا لا, لا في سلام ولا في كلام ولا في شنو صحتك ولا في اشتغلت ولا عملت لما يغيحه حاجته الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمقط على ذلك يمقط يعني هنا يغضب لا يرضى يحزن قد يسقط على صاحب هذا العمل له روايات الحديث رواياتك أخرى صنف آخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ أبي داود هنا يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين على عمراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكت على ذلك كلمة الغائط هو المكان الذي كانوا يقفون فيه بعيدين عن السكان كان في كل مكان لهم يعني دوغات مياه بعيده ما هي خاصه يعني انما هي عامه كل واحد يريد ان يقضي حاجته ما عنده في البيت ما في تواليتات في البيوت فيخرج الى مكان منخفض من الارض يقال له غائط لذلك اذا اتى الانسان هذا المكان يقال له الان اتى الغائط او اتى احد منكم من الغائط أولى مسلم النساء إذا أتى هذا المكان فسميت بعد فترة طيبنا المكان إذا فعل الإنسان هذا الفعل نفس الشيء ولو كان في غير هذا المكان كذلك جاء حديث آخر عن سيدنا أبي هعيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين من عوراتهما فإن الله عز وجل ينبت على ذلك شوف كم رواية صار أن الله عز وجل لا يحب هذا الصنيع من عبيده أن يتصرفون وكلنا يحفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال لا ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير والحديث أيضا له روايا أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع من بوله رواية لا يستنزه يعني لا ينشف لا يستنجي من بوله ورواية لا يستتر من بوله يعني يقف في قارعه الطريق الا يقول لك واحد واقف ابي بول يا أخي الام يعني هذا اضمنه الحرام عيب اولا احتراما للناس لمارا فانسان تقال لا يا اخي بدورات المياه في ناس كتير يعني تتنازل عن قضايا الستر فبتلاقي يعني أعمل يطلع ويدخل وبيمشي وبيحكي وكذا والأمو كلها لا تجوز أبدا فإن الله ينقض على ذلك فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلان وعذبان في قبرهما فقال صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر من بوله كان إذا أراد أن يقضي حاجته ما يتنزه عن تلك الأمور إن رأى الناس أو ما رأى الناس ما في عنده أمر يعني أن يكون فيه حرج في ذلك أبدا وفي الحديث أيضا يرويه البخاري بروايات الأخرى لا نريد أن نكرر روايات حتى لا يكون هناك يعني وقت طويل وفي الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول عامة عذاب القبر طب ليه؟ قال إيش السبب يعني؟ لانه إذا بال ومشي ومس لنزه من البول صلاته ماي صحيحة وضعه صحيه صحية يعني الأمور كلها راح تتربى قضايا كثيرة فلذلك سيعذب في قبري فإذا كانت الطهارة ما يتبعها أمور كثيرة لن تتم فهو محاسن فيقول صلى الله عليه وسلم عامة أكثر عذاب أهل القبر من أجل البول، من أجل الطهارة والنجاسه فاستنزه من البول، استنزه، استنجوا الاستنزاء ونحن تكلمنا بالأمس في عنا شيء اسمه استبراء وفي عنا شيء اسمه استنجاء هناك أمر واجب علينا حتمي بعد انقضاء الحاجر أن يستريح قليلاً، أن يجلس قليلاً أن يترك فرصة زملية من أجل أن تنزل القطرات الباقية حتى ما يبقى في جسمه شيء أبداً وبعد هذا اسمه استبراء، يستبرئ ينتظر فهذا فرد، ما هو سنة، فرد عليه أن ينتظر وبعد كل أكل إساحة سبعته في ناس دقيقة بتكفيه في ناس أكثر من دقيقة في ناس أقل هذا قليل جداً لأقل لانه هذا انسان يعني يجري منجرة للبول هذا الماء فمنده فترة حتى يقطع وينتهي مرسل مجرد ما قطع مشي وترك كل شيء واسمه نشف قال يقول وضع بحرم منشف مشي طب بعد شوية راح يسح راح يخد أمور ثانية وتنقض وضوءه وتفسد صلاته إلى آخر ذلك فعليه أن يستنزل أن ينتظر أن ينتظر فترة هو الاستبراء وبعد ذلك يبدأ الاستنجاء بعد أن نفتحنا وتمانينا ما, ما عاد يطلع شيء من من رش البول الآن يبدأ بالتنشيف أو يغسل ويفعل ما يفعل من أجل أن يكون نظيفا وطاهرا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وصلى الله عليه سيد